taba illa litu beyla lugumul l illa han lärde honom och han var rädd وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيْنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِي اللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَإِنَّ نسقكم من <تصفيق> وَإِنَّ لَكُمْ فِي لَنَا مُلَايِبَا لَنَسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِكُمْ بِهِ يُنْفَخُ فِيهِ ومن ثمرات النخيل والأعنام تتخيرون منه سكاً ورزقاً حسناً Inna fī ذālik lāāyata lī qawmī yāqinūn Wāūhā rābūkā يخرج من بطونها شواه مختلف ألوانه فيه شفاة Inna fi ذalik la ayat lill qawmi ytafakkaron I e let يخرج من بطونها شراه مختلف وميت فكرود والله One um. ان الله عليم قديت والله غفار لا يضامكم على باب family Vem وَجَعَلَ jag lära kum min äzvaj Og de ärbodar från ingen Gud, som inte kan ge någon ångest multimodb Bara Allah Alla står. <doubling his finger> Boom, Och allt något, låt honom veta vad han väntar på, och låt تَوِيَهُ وَمَن يُرِدِ الْعَدْلَ يُوَفِّقْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وعل الله السماء <سؤال> ان الله على كل شيء قدير <ولي> Inna allaha ala In the fiya. كم نعيمه إقامتكم ومين أسوأ Ya ja Oj, jag har inte sett kazalik ytämning med er alla er alazim. سادس استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم حيث تلا على مسامعنا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر له من سورة النحل.